وشدَّدَنَا مُلْكُهُ وآتَينَاهُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الخِقَابِ وهل أتاك نبأ الخصم إذ سَوَّرُوا المحراب إذ دخلوا على داود ففزِعَ منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحقو بيننا بالحق ولا تشطق وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِلاَهُ 9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 وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتنه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخور راكعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود اننا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس سبيل الحق فاحكو بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك على سبيل الله إن الذين يضلون على سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السما والأرض وما بينهما باطلا ذالك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب آ نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته واليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ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 ما أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا يبغي لأحد من بعدك إنك أت الوهاب فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاءا حيث أصاب والشياطين كل بنائم غواص واخرين مقرولين في الاصفاد هذا عطاء انا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لسلف وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان ان مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَدَادٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ يَدَكَ ضِغْصًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إنا وجدناه صادرا نعم العبد إنا وجدناه صادرا نعم العبد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب لالأيدي والأبصار إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار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 انما يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالون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 من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاقت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من قين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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين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 قال فبعزتك لا أبوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأم لا أنجهنما منك ومن ما من تبعك ومن ما من تبعك منهم أجمعين